قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا او لا في ملتنا قال كارهين قَذَّفْتُمْ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا وما يكون لنا أن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 وَمَا أَرُسَلنَّ فِي قَرتِ مِ نَبِيين إِلَّ أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالبَكسَ إ اللَّر إِلَ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 وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فأخذناهم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ أَفَأَمِنَ أَهْلُ القرى أن ي...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 ثم بعثنا من بعدهم نوسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وَقَالَ مُوسَىٰ يَا فرعون إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ حَقِيقٌ عَلَى قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيْنَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعْيَ بَنِي إسرائيل قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ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 وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لمن المقربين قالوا يا موسى an telki ve ibma an nekona nhamur mu telki. (Süleyman) (Süleyman) (Süleyman) (Süleyman) (Süleyman) (Süleyman) (Süleyman)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 إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لا أصلب أنكم أجمعين قالوا إننا إلى ربنا مقلبين وما تقيم من لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صدرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذركوا آلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فلقهم قاهرون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 ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من السَّنَراتِ لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه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 تَصَلَّاتِ فَاسْتَكْبَرُوا كَنَقَوْمٍ مُجْرِمِينَ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى دَعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهَدْتَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنِ الرِّجْزِ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَانْتَقَمْنَا مِن بَعْدِهِ ۖ وَدَمَّرْنَا الَّذِينَ فَهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا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 إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل كما لهم آلهة قال إن يكون قوم تجهلون وَإِذَا جِئْنَاكُمْ مِنْ آل فِرْعَوْنَ يَسُومُنَكُمْ سُوءَ العذابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ مَا يَسْتَحِيُّونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً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 فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي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 وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَ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 وَأَلْقَلَ الْوَاحِدَ أَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجْرُرُهُ إلَيْهِ قَالَ أَبْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ أَسْتَوْضَعْفُونِ وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ قال رب اغفرني ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا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 سكت عن نوسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون اختار نوسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما قضتهم الرج فتقال رب لو شئت أهلكتهم من قضل وإياي أتُهلكنا بما فعل السفاه منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء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 فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوب كتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبار ثَمَّ يَضَعُ عَنْهُمْ إصْرَهُمْ مَالَ أُولَادِ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُنَّ نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ لَأَكِهُمُ الْمُصْلِحُونَ Oll ya eyün nasu, İnni Rəsulullahi كلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمتي يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناه مثنى عشرة أسباب أمما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 وَظَلَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَدَنَّ وَٱلسَّلْوَى كُلُوا۟ وَمَا ظَلَمُونَا ولكن كانوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ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 غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر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 فَلَمَّا عَزَّ تَعَنَّهُ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ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 وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ ألم يَأْخُذُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ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 وَإِذْ نَتَقَنَّ الْجَبَلَ فَأَقَهُمْ كَأَنَّهُ ظَلَّةٌ ظَنُّ أَنَّهُ لَطِعٌ بِهِمْ قُزُوا مَا أَتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ أَذْكُرُ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ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 إِذْ نَكُنَّ عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُ إِنَّمَا أَشْرَكَ أَبَا أُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ فَتُهْلِكُنَّ بِمَا فَعَلَ الْمُطِلُ ودَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَأَطْلَعَ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُ سلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يظلل فأولئك هم الخاسرون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 اِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّوا أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ولله بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي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 وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينفروا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 فلا هادي له ويذرهم في طويانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لذقتها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 قُل لَّا لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ مِنَ الْخَيْرِ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 فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما هما صالحا جعل له شركاء في ما آتاهما فتعال الله عن ما مَا لا يشكون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون.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 مِنَ من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم قائف من الشيطان تذكروا فإذا هم بصيرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، وإذا لم تأتهم بأية قالوا لولا لجت بيتها، قل إنما أتبع ما يحاء. من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون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 قل لَّئِنْ اتَّفَقَتِ الْأُمَّةُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّثْلِ مَا اتَّفَقْتُمْ عَلَيْهِ فِي هَٰذِهِ الْأَمْرِ فَإِنَّ كِرَ اللَّهُ عَجَلَت قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُليت عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ؤلایk هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَادُوا يَفْتَرُونَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ أَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظِرُونَ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ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 كَمْ يُبْطِلُ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَهُ الْمُجْرِمُونَ إِذْ تَسْتَضِيفُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ رُدِّلِ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 يُوَشِكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِنَ السَّمَايِ مَا أَلِيُّ طَهِيرَكُمْ بِهِ وَيُزْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُسَبِّتَ بِهِ الأَقْدَامَ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 ذلكم فاذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأذبار وَمَن يُولِيهِمْ يَوْمَ إِذِ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِلْقِتَالِ أَوْ مُتَحِيزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَأَىٰ بِغَضْبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جهنم وبئس فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم فما رميت إذ رميت ولكن الله رما وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم زلكم أن الله مهين كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعود نعود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 ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلمون قلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة فاعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن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 وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله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 وَمَا كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم أَلَّا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء صرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء ام وتصديه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون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 أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وَإِنْ يَعُدُّوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَنُ الْأَوَّلِينَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم